اذن تهفو وللحن تحن كل ما فينا جراح ودم نازف من كبد حاره ان وطني يحميك نار ولضاء ليس يحميك اغاريد وفن وطني يحميك نار ولظى ليس يحميك اغاريد وفن وطبيب عادني في علتي ومضى يكتب لي بعض الدواء ظن في صادري يداء هدني وارتضى الراحات لي بعد العناء كيف يا جراح ارضى راحة انا جندي على خط الفداء واجراح الصدر لا تؤلمني انما يؤلمني جرح اليبا انما يؤلمني جرح اليبا سالتني في حمانا ضبية اتحب الشوق في عين صبية قلت لا أعشاق حسنا ظاهرا أو أرى الحب عيونا أرجسية إنما أعشاق صدرا عامرا يحمل الموتى ويزهو بالمنية أدركت سري وقالت ضبيتي أنت لا تعشق غير البندقية. أنت لا تعشق غير البندقية.